بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي وضات أزواجك يا أيها النبي لما تحرم ما اِلمَوْلَا لَكَ ثَبَتَ مِنَ اللهِ فَأَزْوَالِ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِذْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَإِذْ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 فَوَمَن نَدِيَ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَثِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْهُ وَأَظْهَرَ اللَّهُ عَلَيْهَا غَضَبَهُ وَظِلُّهَا فَلَمَّا تَرَمَّى نَبَأَهُ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا تَدَنَّى نَسْتَأْنِي قَالَتْ مَنْ أَنْ بَقَا كَذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنَّ تَكُبَ بَائِلَ اللَّهِ فَقَدْ صَافَتْ فَأَصْلِحْ قُلُوبَكُمْ وَإِن تَظَاهَرُوا عَلَيَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَإِن تَظَاهَرُوا عَلَيَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ والملائكة بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِرَ وَالنَّارُ تَكَثَّفَتْ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِرَ أَسَرَّ رَبُّهُ إِنْ قَلَّ قُمْنَ أَزْوَاجًا خيرا منكم مسلمات مؤمنات عزى ربو إن طلقتن أن نبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات تيبات وأبكار مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات 119. <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا كوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وأهلكم وقود الناس والحجارة وقود الناس والحجارة عليها ملاك ظلا شداد لا يعصون الله ما أمره يارس وريال ملاكين بلاهم شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. لا يعصون الله ما يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم يا ايها الذين كفروا لا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون انما تجزون ما كنتم تعملون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 أَو لِكَيْ لَكُنْ جَنَّتُكَ مِنْ تَحْتِهَا الْأَمَنَ أَوْ يَوْمَ بَلَاغِ اللَّهِ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا نُـنْـيَـسْـعَـادَنَ أَنْفِـهِمْ وَبِأَمَانِهِمْ يَفْعَلُونَ رَبَّنَا أَعْطِنَا مِنْ رَحْمَةٍ وَأَخْفِ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا وأن نبي يجاهد الكفار والمنافقين واغضب عليهم اي وأن نبي يجاهد الكفار والمنافقين عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير برض الله مثلا للذين كفوا أمرأة نوح وامرأة نوّت. برض الله مثلا للذين كفوا أمرأة نوح وامرأة نوّت. كانت تحت عبدي من عبادنا صالحين فقانتهما. كانتا تحسى بذي من عبادنا صالحين فقالتاهما فقالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين فقالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وَقِيلَ لَقُرَى نَرَمَعْذَابِهِ وَظَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الَّذِينَ آمَنُوا رَأَتْ فِي الْعَوْنِ إِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِي لِعِندَكَ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ وَنَجِنِي مِنْ فرعون تغلل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ونجني فَنَوَّى عَلَيْهِمْ وَلَدْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرَّ يَوْمَ نَتَعْمُرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ أَرْجَاهَا فَنَفَخْنَا فِيهِمْ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقُوا بِكِتَابِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ ومريم ابنة عمران الَّتِي أَحْصَنَتْ صدقتنا بقلبيه وحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانطين. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانطين.